أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمحسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِالْعِشَاءِ الصَّافِنَاتُ الجياد. فَقَالَ إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوك والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبذي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرزيح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وَالشَّاقينَ كلُ بَ إ وَغَو وَآخرَرينَ مقَونينَ في الأصبَد هذا ق أ فَمنٌ أَ أَمسِك لِغير وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ শ